أحمد الله وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم السليم كثيراً أما بعد وما زلنا في القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية مما يتعلق بمعاملات قبل النشر في القراءة نجيب الاسئله التي كتبت بالأمس وضاق الوقت قبل الإجابة عليها موجوده معك الأخ يقول في بداية كلام المؤلف عن القاعدة الثانية. ما معنى قول المؤلف وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق المعاوضات هي الاشياء التي ياخذ عليها الإنسان عوضا تبيع سلعه فتاخذ العوض الذي هو المال ثمن لهذه السلعه هذه تسمى المعاوضات التبرعات هي التي ليس عليها عوض كالصدقة والهدية والعطية والهبة ونحوها قال وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق الأصل انه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه فلا يجوز أخذ مال أحد من الناس إلا وهو راض بذلك هذا فيما يتعلق بالمعاوضات والتبرعات لا بد يكون برضا ما لم يكن في حكم القاضي حكم القاضي يختلف يحكم بما يراه حقا وبما يقطع النزاع حتى ولو لم يرضى أحد الطرفين لكن المقصود من كلام المصنف هنا أن كل أخذ للمال بالباطل في المعاوضات أو في التبرعات فإنه لا يجوز لأن الأصل أنه لا يحل المال من مسلمين إلا بطيب نفس كذلك سؤال الاخر يقول جوز النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع نخلا أبرت أن يشترط المبتاع ثمرتها فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها لكن وجه على وجه اتبع للأصل يقول لعل المقصود بال يقول على المقصود بالمبتاع المشتري لحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع كلام المسنف يحتمل الأمرين أن تكون للمشتري وأن تكون للبائع. وكلاهما يجوز يعني الباية إذا باع النخل وعليه الثمر فملكه المشتري فله أن يشتري الثمر ممن باعه عليه وهذه من الصور التي يجوز فيها بيع الثمر لا على جهة القطع وإنما على جهة الاستبقاء هنا لفظ المصنف يقول وجوز النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع نخلا قد أبرت أن يشترط المبتاع ثمرتها فالمقصود بالمبتاع هنا البائع أم المشتري لأنه إذا كان المشتري يكون الثمر تبع للنخل نشتري النخل والثمر تابع له وإذا كان للبائع فهو الذي يصح له أن يشترط ذلك في البيع ويجوز له أن يشتري ولو لم يشترط بعد ما يتملك المشتري النخل بثمره له أن يعود فيشتري الثمر منه. فهو من الصور التي ذكر العلماء جوازها السؤال الثالث يقول ما الفرق بين المسائل الخلافية والاجتهادية أبين لنا ما هي المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية المسائل الخلافية اغالب كتب الفقه غالب مسائل الفقه خلافيه التي يختلف فيها الفقهاء رحمهم الله اما المسائل الاجتهاديه هي التي ليس فيها نص ليس فيها نص لان وجود النص يقطع النزاع ويرفعه فالمسائل اما ان تكون خلافيه وإما ان تكون اجتهاديه فإن كانت خلافية فالواجب هو رد المتنازع فيه والمختلف فيه الى كتاب الله وإلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى فإن تنزعت في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تاويلا فإن نازعت في شيء نكرة في سياق الشرط فيعم كل شيء تنازع فيه الناس سواء كان في الأصول أو الفروع، فما فيه نزاع يجب رده إلى الله إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول حال حياته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد مماته ما ولذلك يقول ابن القيم ولو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرفع النزاع ويقطعه لما أحالنا الله إلى ذلك إذ من المستحيل أن يحيلنا إلى ما لا يقطع النزاع ويرفعه فالمسائل الخلافية الواجب رد المتنازع فيه منها إلى كتاب الله وإلى سنة النبس المسلم ووجود الخلاف لا يسوغ للشخص أن يفعل ما شاء فإن النظر إلى أقوال الفقهاء وإلى أقوال العلماء وإلى أقوال الناس يوزن بميزان الشرع فمن وافق نصا أو اجماعا قبل قوله وكلامه ومن خالف نصا أو اجماعا رد قوله وكلامه مهما كانت منزلته لكن بقي المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص إنما يجتهد فيها العلماء هذه هي التي يقول عنها الفقهاء لا انكار في مسائل الاجتهاد لا انكار في مسائل الاجتهاد المسائل التي يجتهد فيها الفقهاء ليس هناك نص واضح جلي عليها بحيث انه يقطع النساء وليس هناك اجماع وإنما اشياء اجتهاديه يذكرها العلماء فهذه التي يقال عنها لا انكار في مسائل الاجتهاد وهي التي يسوغ فيها الخلاف أما أن يقال لا إنكار في مسائل الخلاف هذا يصادم النصوص الشرعية بل أي باطل يوجد ينكر إذا دل الدليل على أنه باطل أو دل الدليل على أنه محرم ووجود الخلاف لا يسوغ للإنسان أن يفعل ما يشاء لأن الإنسان إما أن يكون عنده علم فيجب أن يأخذ ما دل عليه الدليل او يكون ليس كذلك مقلد فيجب عليه ان يسال من يثق بعلمه فاسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اما كما يقول يعني بعض الكتاب المعاصرين وبعض الجهله من انه في حال وجود الخلاف الإنسان ان ياخذ باي مذهب ان شاء لا هذا حذر منه العلماء شدة التحذير حتى قالوا من تتبع رخص العلماء تزندق لأنه ما من مذهب إلا وتجد فيه مسائل شادة وغريبة ومخالفة للنصوص الشرعية فإذا كان كل مذهب مثلا سيأخذ الرخصة الموجودة فيه يخرج من الدين كله فهذا الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد ما يسوغ فيه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 قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا، فيجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو إليه الحاجة، أو يقل غرره بحيث يحتمل في العقود حتى يجوز بيع المقاتي جملة، وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل ونحو ذلك. نعم. يؤكد شيخ مرة أخرى على هذا الأمر وهو تقدم ذكر أن أصول مالك في هذا الباب في البيوع ما يتعلق بها أجود من غيره ثم يؤكد هنا فيقول فمذهبه أحسن المذاهب في هذا فيجوز بيع هذه الأشياء التي تقدم ان ذكر المصنف الخلاف فيها بين الشافعية والحنفية وذكر يعني أن أصحاب هذين المذهبين تشدد في هذا الباب أكثر من غيرهما قال فيجوز بيع هذه الأشياء التي تقدم ذكرها وجميع ما تدعو إليه الحاجة أو يقل غرره بحيث يحتمل في العقود حتى يجوز بيع المقاتي جملة المقاتي يعني كالقت يعني القت والبقل والبادنجان ونحوها جملة يعني يجوز بيعها جملة وهي ما زالت موجودة في الأرض وخلافهم هنا ليس في المقطوعه ما كان قد قطع من المقاتل والبطخات وغيرها هذا يجوز سبيعه إنما خلافهم إذا كانت ما زالت في الأرض ما زالت في داخل الأرض سواء كانت مغيبة كالفجل والبصل ونحوها أو كانت ظاهرة كبقية الخضار الأخرى فقد تقصد الخضار الفروع التي على الأرض وقد يكون الذي يقصد ويراد بالشراء هو الأصول يعني التي في داخل في باطن الأرض فمالك رحمه الله يجوز بيع المقاتل جملة وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل ونحو ذلك وهي في الأرض لانه سيذكر الشيخ الإسلام بعد ما يذكر الخلاف أن الناس يعرفون يعرفون صلاح هذه الأشياء من فسادها بما ظهر منها، بما ظهر منها، فمالك يجوز ذلك كله لأنه يرى أن الغرر الموجود يسير وحاجة الناس تدعو إلى ذلك لو ما تشتري شيء إلا وتقطعه يصعب يصعب على الناس هذا الأمر نعم واحمد قريب منه في ذلك فأنه يجوز هذه الأشياء ويجوز على المنصوص عنه أن يكون المهر عبدا مطلقا أو عبدا من عبيده ونحو ذلك مما لا يزيد جهالة على مهر المثل وإن كان من أصحابه من يجوز المبهم دون المطلق يعني البب المبهم مثل إيش بأك عبد من عبيدي يعني العبيد موجودين عنده لكن مبهم ما يدري عبد والمطلق يقول أبيك عبدا بدون أن يحدد هذا العبد من عبيده أو ليس أو ليس من عبيده هو يقرر أن مذهب أحمد قريب من مذهب مالك وكذلك في الأخير يبين أن أصول الإمام احمد توافق أصول مالك في هذا الباب لكن سيذكر الخلافة عن الحنابلة يعني في هذا وأنهم يعني ذكروا أشياء كثيرة وبعضها نسبوه للإمام أحمد توافق ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي لكن يعود هو يقرر أن صول أحمد أقرب إلى صول مالك في هذا الباب منه إلى صول بحنيفة والشافعي رحم الله الجميع ومنهم, ومنهم من يوافق الشافعية فلا يجوز في المهر وفديه الخلع ونحوهما إلا إلا ما يجوز في المبيع إلا ما يجوز في المبيع كآبي بكر عبد العزيز ويجوز على المنصوص عنه في فدية الخلع أكثر من ذلك يعني منهم يقصد ممن ها من أحنابل من أحنابل نعم. ويجوز على المنصوص عنه في فدية الخلع أكثر من ذلك حتى ما يجوز في الوصية وإن لم يجوز في المهر تقول مالك مع اختلاف في مذهبه ليس هذا موضع لكن المنصوص عنه أنه لا يجوز بيع المغيب في الارض كالجزر ونحوه إلا اذا قلع وقال هذا الغرر شيء هذا وقال هذا الغرر شيء ليس يراه كيف يشتريه والمنصوص عنه أنه لا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان ونحوه إلا لقطة لقطة الا وال... لقطه لقطه يعني ان الإنسان يرتقط الشيء الذي يظهر أنه أصبح قد استوى ونضج لا يباع جملة يعني تاتي إلى صاحب البستان فتقول أنا الآن ألقط الأشياء التي استوت هذا ما فيه إشكال ما فيه إشكال لكن لو قال صاحب البستان لا أبيعك هذا كله جملة فهذا الذي يتنازع فيه هل يجوز أو لا يجوز أما ما يلقط لقطة فأمره أسهل وما كان قد قطع في الأصل وجز هذا مما لا يتنازعون فيه لأنك تشتري شيء أمامك لأن بقاءه في الأرض يحتمل وهو لم يستوي بعد أن يدخله الفساد ويحتمل أن يستوي ويزداد استواء فكل هذه محتمله فما كان يوخذ لقطة لقطة هذا ما يختلفون فيه ما يتنزعون لأنك تشتري الشيء الذي رأيته أنه استواء وتجزه لكن أن تشتريه وتبقيه فهل يكون مثل الثمار التي بدا صلاحها فتشتريها عند بدو صلاحها وإن كان لم يتكامل الصلاح كله أم لا فهذا المقصود بالخلاف لا نعم ولا يباع من المقات والمباطخ إلا ما ظهر دون ما بطن ولا تباع الرطبة إلا جزة جزة كقول أبي حنيفة والشافعي لأن ذلك غرر وهو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ثم اختلف أصحابه فأكثرهم أطلقوا ذلك في كل مغيب كالجزر والفجل والبصل وما اشبه ذلك كقول الشافعي وابي حنيفه وقال الشيخ ابو محمد إذا كان صاحب المغني صاحب المغني نعم اذا كان مما يقصد فروعه واصوله كالبصل المبيع اخضر والكرات والفجل أو كان المقصود فروعه فالاولى جواز بيعه لأن المقصود منه ظاهر فأشبه الشجرة والحيطان ويدخل ما لم يظهر في, تبع في البيع تبعا وإن كان معظم المقصود منه أصوله لم يجوز بيعه في الأرض لأن الحكم للأغلبي وإن تساويا لم يجوز أيضا لأن الأصل اعتبار الشرط وإنما سقط في الأقل التابع. نعم. يقول أبو محمد إذا كان مما يقصد فروعه وأصوله. انك تقصد الفروع التي هي على الأرض وقد تقصد الأصول التي هي في داخل الأرض. فيقول كالبصل المبيع أخضر والكراث والفجل يقصد الفرع ويقصد العشب. قد تقصد الخضار الذي هو على ظاهر الأرض. وكن مقصودك وقد يكون مقصودك مكانه في باطن الأرض. أو كان المقصوده فروعه الفروع هي التي ترى على ظاهر الأرض فالاولى جواز بيعه ما كان يقصد أصوله وفروعه أو فروعه دون أصوله فالاولى جواز بيعه وعلل قال لأن المقصود منه ظاهر المقصود هو الذي أمامك وترى وتعرف إن كان مستوي أو ليس بمستوي يقول فأشبه الشجر يعني الشجر بدون ثمر شجر أمامك وكذلك الحيطان عندما تشتري أرض بناء أرض مبنية عقار مبني فإنك تكتفي بما تراه من الظاهر بدون أن ترسيسان وما كان داخل الحيطان وإنما تكتفي بما ظهر أما بطن قال لأن المقصود منه ظاهر فأسبح الشجرة والحيطان ويدخل ما لا يظهر في البيع تبعا الأشياء التي اختفي في الأرض والأشياء التي لا تراها تدخل تبعا فيما تراه لأن تبع للأصل والأصل تراه قال وإن كان معظم المقصود منه يعني من هذه المقافي ونحوها الأصول يعني التي في الأرض كالفجل والجزر ونحوها لم بيعه في الأرض إذن متى بيعه على هذا؟ متى يجوز بيع بعد اخرج ها اذا اخرج منها. اذا قلع إذا قلع اما وهو ما زال في الارض مغيب لا ما يشتر يقول لأن الحكم الحكمه للغالب وإن تساويا يعني تساويا المقصد يعني انك تقصد الاصل الذي هو مغيب في الارض وتقصد الفرع الذي هو امامك ترى لم يجز ايضا يقول لأن الأصل الاصل اعتبار الشرط وإنما سقط في الأقل التابع لأن في الغالب إن الذي يقصد الأصل إذا كان تساوى الأمراض والأصل مغيب هنا الأصل غائب في الأرض فيكون في هذه الحالة الأقل هو الذي يرى والأكثر هو الذي لا يرى والأقل يكون تبع للأكثر والأكثر غائب في الأرض إذن لا يجوز في هذه الحالة هذا على رأي أبي محمد رحمه الله لكن المسنف يقول وكلام أحمد وكلام أحمد يحتمل وجهين فإن ابا داود قال قلت لاحمد بيع الجزر في الأرض قال لا يجوز بيعه الا ما قلع منه هذا الغرر شيء ليس يراه كيف يشتريه فعلل بعدم الرؤية فقد يقال ان لم يره كله لم يبع وقد يقال رؤية بعض المبيع تكفي إذا دلت على الباقي كرؤية وجه العبد يعني هذا يعني محتمل الكلام المنقول على الإمام لأن, لأن حتى المغيب في الأرض أنت عندما ترى فروعه قد تحكم برؤيتك للفرع على صلاح الأصل في باطل الأرض أو فساده ولذلك سيذكر الشيخ الإسلام أن أهل الخبرة يعرفون يعرفون ذلك بما ظهر من هذه الخضار التي على ظاهر الأرض يعرفون إن كان ما في بعض الأرض دخله الفساد أو لم يدخله الفساد هو يذكر الأشياء المختلفة فيها وتوجيهها لكن سيقرر في الاخير المذهب الذي ذكره اجمالا في الأول وهو مذهب مالك انه أحسن شيء في هذا الباب ويذكر الأدلة التي تدل على ذلك وكذلك وكذلك اختلفوا في المقاتي إذا بيعت باصولها كما هو العادة غالبا فقال قوم من المتاخرين يجوز ذلك لأن بيع أصول الخضروات كبيع الشجر وإذا باع الشجرة وعليها ثمر لم يبدو صلاحه جاز فكذلك هذا وذكر أن هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي نعم المقاتي إذا بيعت بأصولها وسيقلعها يكون الغرر هنا أصبح يسير جدا أو كالمعدوم تصبح مثل الشجرة الشجرة التي أمام الإنسان عندما يبيع الشجرة بدون ثمرة فهو البيع للشجرة فكذلك هنا المقات إذا بيعت بأصولها وليس البيع للفروع فقط فإذا بيعت بصولها تكون بمنزلة الشجرة التي يراها الإنسان والشجر لا يختلفون في جواز بيعه وإنما خلافهم في جواز بيع الثمر الذي على الشجر إذا بدا صلاحه او لم يبدا صلاحه نعم وقال المتقدمون لا يجوز بحال نعم. وهو معنى كلامه وهو معنى كلامي ومنصوص وهو انما نها وقال المتقدمون لا يجوز بحال يعني بيع اذا كان يعني حتى ولو كان يقصد اصولها وفروعها وهو معنى كلامه ومنصوصه هل قوله وهو معنى كلامه ومنصوصه هو كلام هؤلاء او شيخ الاسلام يقرر هذا عن احمد تاملوا ما ادري لانه سيذكر فيما بعد ان اصول احمد يعني تخالف هذا الذي ذكروه فكانه ويحتاج زيادة زياده التامل كانه يرى ان ان هؤلاء يرون ان كلام احمد يدل على هذا المعنى الذي ذهب ذهبوا اليه نعم. وهو إنما نهى عما يعتاده الناس وليست العادة جارية في البطيخ والقثاء والخيار أن يباعدون عروقه والأصل الذي قاس عليه ممنوع عنده فإن المنصوص عنه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الشجر الذي عليه, عليه ثمر لم يبدو صلاحه أنه إن كان الأصل هو مقصوده الأعظم جاز وأما إن كان مقصوده الثمرة فاشترى الاصل معها حيلة لم يجز وكذلك إذا اشترى ارضا وفيها زرع أو شجر مثمر لم يبدو صلاحه فإن كانت الأرض هي المقصود جاز دخول الثمر والزرع معها تبعا جاز دخول الثمر والزرع معها تبعا وإن كان المقصود هو الثمر والزرع فاشترى الأرض لذلك لم يجز وإذا كان هذا قوله في ثمرة الشجر فمعلوم أن المقصود من المقات والمباطق إنما هو الخضروات دون الأصول التي ليس لها إلا قيمة يسيرة بالنسبه الى إلى الخضر نعم يعني كأنه يعود ويقرر أن قياس هذه الخضروات على الشجر يكون قياس مع الفارق لأن المتنازع فيه في الشجر عند بدو الثمر لأن المقصود هو إيش؟ التمر وليس وليس الشجر بينما هنا اذا قلنا الاصول والفروع يكون المقصود ايش الثمر الخضره كلها باصلها وبفرعها فيكون هذا قياس مع الفارق الا اذا كان شراؤه للشجر حيلا من اجل ان يحصل على التمر فيكون غير جائز لأنه احتال بشيء جائز ليصل به إلى شيء غير جائز فيقرر أن هذا قياس مع الفارق لاختلاف الحاق هذه الخضروات بالشجر لأن الأمر مختلف ولأن النهي إنما جاء ليس من أجل الشجر وإنما جاء من أجل الثمر الذي على النخل بينما هذه الخضروات تكون كلها مقصودة كلها مقصودة فتكون هي بمنزلة الثمر وليست بمنزلة الشجر فمن هنا يعني ذكر قياسها على الشجر سواء بدون ثمر أو بدون ثمر يكون قياس مع الفارق لأن الغاية من الاثنين مختلفة نعم وقد خرج ابن أقيل وغيره فيها وجهين أحدهما جواز بيع المغيبات بناء على احدى الروايتين عنه في بيع ما لم يره ولا شك أنه ظاهر فإن المنع إنما يكون على قولنا لا يصح بيع ما لم يره فإذا صححنا بيع الغائب فهذا من الغائب والثاني أنه يجوز بيعها مطلقا كمذهب مالك الحاقا لها بلب الجوز وهذا القول هو قياس أصول أحمد وغيره لوجهين لحد كيف انه قرر ان قياس الصلح احمد مثل قول مالك فكان الذي استقدم نقله ليس هو تقريره وإنما هو ما نقله على المتقدمين من أصحاب احمد انهم يرون ان هذا هو راي احمد وهذا يحصل كثير كما سيذكر كما سيمر معنا ان كثير من المنتسبين للمذاهب باجتهاد منهم يقول هذا نص الامام أو هذا الذي يدل عليه كلام الإمام بل ذكر الشيخ لسام محمد عبدالعاب ان اكثر كتب المتأخرين خلاف ما عليه المنصوص عن أحمد وما تدل عليه أقوال الإمام أحمد فهناك فروق كبيرة بين المنصوص عن العمة وبين ما يذكره بعض الأتباع على أنه هو, هو, هو نصوص هذه هؤلاء الائمه بل إنه الآن يعني عندما تطالع كتب الفقه عندما تريد تحرير القول المنسوب في الامام القول المنسوب للإمام في أي إمام تجد مشقة أكثر من معرفة إيش المنسوب للشارع المنسوب للشارع يعني تهتدي إلى النص الشرعي من القرآن والسنة وتوجيه الدلالة ب ب بأمور أيسر بكثير من تحرير مذهب من المذاهب أقوال الأمة نقلت واجتهد في نقلها ثم الناس من أتباع هذا اختلفوا في توجيه كلام هؤلاء الأمة كل ما يأتي زمن يأتي فيه علماء ينتسبون لمذهب فيجتهدون في معرفة أقوال الإمام أو أصحاب الإمام وتوجيه هذه الأقوال، فتجد هذا الأمر يختلف من طبقة إلى طبقة ومن كتاب إلى كتاب، حتى إن الإنسان لو أراد تحرير مذهب من المذاهب، يجد فيه من المشقة ما لا ما لا يخفى، ولكن الإنسان ما تعبد بذلك، الإنسان ما تعبد بذلك، إنما أقوال أهل العلم استأنسوا بها. تكون وسيلة لمعرفة الحق لكن ليست هي غاية في نفسها فليس للإنسان أن يتعب نفسه ويضيع وقته في أشياء يستغني عنها بأمور أسهل من ذلك تقرأ حديثا وتعرف دلالته اهل للعلم أليه؟ يغنيك عن أن تأخذ وقتا طويلا في من اجل تحرير ما هو المنقول؟ عن الامام وما هو توجيه عبارة الامام أنك انك لست متعبد بذلك لست متعبد بذلك صحيح من اتقن ذلك وعرف ذلك وكتب في ذلك للتسهيل على الناس لا باس لكن لا يكون هو غايه في نفسه فيشغله معرفه الحق بدليله والعمل به فيضيع وقتا طويلا في, في سبيل ان يعرف تحرير هذا القول طيب واذا عرف تحرير هذا القول تحتاج مساله اخرى هل يوافق المنقول عن الشرع أو لا يوافق المنقول عن الشرع نعم أحدهما أن أهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها ويعلمون ويعلمون ذلك أجود مما يعلمون العبد برؤية وجهه والمرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به وهم يقرون بأنهم يعرفون هذه الأشياء كما يعرف غيرها مما اتفق كما يعرف غيرها مما اتفق المسلمون على جواز بيعه وأوكد إذا الوجه الأول لتأكيد على قياس أصول أحمد وأنه يوافق لقول مالك أن أهل الخبرة وكل شيء له خبراء فيه يعرفون ما ظهر من هذه الأشياء يستدلون به على ما, ما لم يظهر في كل إنسان يعرف ما, ما ظهر من هذه الأشياء ويستدل به على ما لم يظهر والثاني الثاني أن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه هذا هو المهم أن هذا مما تمس حاجة الناس إليه فإذا لم يبع حتى يقلع نعم فإذا لم يبع حتى يقلع حصل على أصحابه ضرر عظيم فإنه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة فيه وإن قلعوه جملة فسد بالقلع فبقاؤه في الأرض كبقاء الجوز واللوز ونحوهما في قشره الأخضر أي نعم يعني ان الحاجة تدعو الى ذلك فإذا اشترطت نقول ما يجوز لك تشتري هذه الخضار إلا على سبيل قلعها يعني ما تجي حوض مثلا في مجموعة من الخضار تقول تشتري هذا كل جملة لا وحدة, وحدة. هذا يتعدى صاحب البستان يصعب على انه يجي كل مره يخرج لك واحده وايضا اذا اخرج واحده واحده قد يفسد الاخر بسبب يعني هذا العمل فلذلك يكون في عسر ومشقه وحرج الشريعه يعني لا تأمر بمثل هذه الأشياء فإذا باع حوض مثلا مترين في ثلاثه امتار وقال هذا الذي تراه امامك قيمته كذا وأهل الخبرة أو الناس يعرفون من هذه الخضار الظاهرة إذا كانت استوت أو لا أو لم تستوي أو في طريقها إلى الاستواء لكن أنا أقول لا يجوز إلا أن أنظر إلى كل واحدة على انفراد وأيضا لا بد من أن اقلعها طيب إذا قلعتها حصل فراغ في في الأرض هذا الفراغ قد يؤثر بدخول الهواء وغيره على المتبقي فيحصل فساد لكن إذا اشتريت انت حوض كامل مترين في مترين بعد ذلك انت تتصرف فيه انشئت تاخذ اشياء منه وانشئت تبقيه حتى يغلب على الظن انه صلح لكن فاشتراط عدم الجواز يعني فيه حرج وفيه مشقه ويخالف مقصود الشريعة التي المقصود منها التيسير على الناس ورفع الاثار والاغلال التي عليهم طبعا هذا اذا كان في الارض أما إذا كان في دكان للبيع ما يدخل هذا المتنازع فيه لأنه قد قلع وانتهى الأمر وشيء أمامك تشتريه حسب ما تراه نعم وأحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العراية مع ما فيها من المزابنة لحاجة المشتري إلى أكل الرطب أو البائع إلى أكل التمر فحاجة البائع هنا أوكد بكثير إذا كان أحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون بيع العرايه مع أنه جاء النهي عن بيع المزامنة وهو بيع التمر التمر على رؤوس النخل بتمر وذكرنا الجواز بالأمس أنهم يجوزون ذلك عند الحاجة مع أنه فيه غرر لأنك تقوم ما على الشجر تقول هكا يساوي كذا كيل فتعطيه بمقداره أكيال من التمر فيه غرر من ناحية وفي عدم تساوي في الغالب لكن مع ذلك جوزته الشريعة للحاجة فكيف إذا كان الغرر يسير في مثل هذه الأشياء إذا هذا الذي جعل الشيخ سامي يقول بأن أصول أحمد أو قياس أصول أحمد التي جوزت بيع العراية من باب اولى أن تجوز يعني مثل هذه الأشياء التي يكون الغرر فيها يسيرا وكذلك, وكذلك قياس أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث جواز بيع المقافي باطنها وظاهرها وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم إذا بدا صلاحها كما يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة أن يباع جميع ثمرها وإن كان فيها ما لم يصلح بعد هذا تأكيد على ما سبق يقول وكذلك قياس وصول أحمد و... وغيره من فقال الحديث جواز بيع المقاثي باطينها وظاهرة سواء كان ما ظهر منها على الأرض أو ما كان في داخل الأرض وإن اشتمل ذلك على بيع معدوم مقصود المقصود بالمعدوم هنا أن الصلاح يعني لم يكتمل فكانك تبيع شيء ما اكتمل نماؤه فيكون كالمعدوم أو أن الصلاح معدوم لم يخلق بعد إذا بدا صلاحها من حيث الجملة يعني هذه المجموعه التي تريد الشراء منها وجد الصلاح في بعضها فهذا الصلاح الموجود في بعضها كالصلاح الموجود في ثمره في التمر الذي هو على النخل إذا بدا الصلاح فيه فيجوز بيعه وان لم يتكامل صلاحه ونماؤه يقول كما يجوز بالاتفاق اذا بدا صلاح بعض نخلة او شجرة أن يباع جميع جميع ثمرها وان كان فيها ما لم يصلح بعد أنت ترى النخلة فيها العراجين التمر وقد بدأ البعض مستوي هل استواء هذا البعض دليل على أن البقية استوت لا دليل على أن الاستواء بدأ يظهر فيها من حيث الجبلة فيجوز بيعها عند هذه الحالة مع أن استواء الجميع ترى أمامك هذه حمراء وفي جنبها أخرى خضراء لكن هذا هذا الصلاح في بعضها دليل أن الثمر أن بدا في الصلاح فإذا كان هذا في الثمر فكذلك في المقاثي ونحوها إذا بدا فيها الصلاح نعم وغاية ما تذر به عن خروج هذا من القياس أن قالوا إنه لا يمكن إفرادها إفراد البيع لذلك من نخلة واحدة لأنه لو افرد, لو أفرد البسرة البسرة بالعقد اختلطت بغيرها في يوم واحد لأن البسرة تصفر في يومها وهذا بعينه موجود في, المق... في المقثات يعني غاية ما اعتدروا به عن, ال... يقول عن خروج هذا من القياس يعني أن بيع... بيع العراية خرجت على القياس يعني القياس المقصود بالقياس القياس على الأصول يعني الأصول تقتضي عدم بيع العراية لكن استثنية العرايه بالنص فيكون استثناؤها خارج القياس طيب وما كان خارج القياس هل يصح المقيس عليه هل يصح النقيس عليه إن هذا غير ما اعتذروا به ان بيع العرايا مستثنى من الأصل أو مستثنى من النص وما من النص لا يجوز القياس عليه لكن الذين جوزوا هو ليس بالقياس وإنما بالنمر إلى أن الادله تدل على أن الغرر اليسير معفو عنه فتجويز الحراية بما فيه من غرر هو من اجل المصلحة فإذا كان الغرر يسير أقل منه ما في العرايه فتجويزه ليس قياسا على ما استثني من النص وإنما في النظر إلى أصل العلة المجوزة وهو وجود, وجود الغرر نفسه فهناك الغرر كثير بينما هنا الغرر يسير وسيذكر المصنف ادله منقوله وماثوره تدل دلاله واضحه وصريحه على أن الغرر اليسير معفو عنه وان على ان ما تدعو الحاجه اليه يقابله عفو من الشارع في أشياء ولو كان نص على النهي عنها نعم وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعي واحمد عن بيع المعدوم تبع بان ما يحدث من الزيادة في الثمره بعد العقد ليس بتابع للموجود وانما يكون ذلك للمشتري لأنه موجود في ملكه نعم قد يقولون ان إنه هذا تكامل النمو وجد بعد إش ما اشتراه المشتري فيكون نما في ملكه وليس في ملك البائع طب هذا مسلم أليس البائع باعه وهو لم يستوي بعد إنما الذي استوى بعضه فحقيقة العقد وجد الشراء والنمو لم يتكامل الصلاح لم يتكامل إنما وجد البعض فكونوا يقول المعترف إن, إن هذا التكامل أو هذا النمو وجد بعد الشراء هو صحيح وجد بعد الشراء لكن العقد في الأصل الذي الذي بسببه صح الشراء هل موجود في هذا المعنى ولا غير موجود موجود وأنه فيه بيع لمعدوم والمقصود بالمعدوم هو إيش الصلاح في حال العقد فكانوا وجد بعد ذلك النظر يرجع فيه إلى الأصل المجوز وأنه يجوز في الأصل مع كونه معدوما على اعتبار أن الصلاح ظهر فيه نعم والجمهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا العذر. يعلمون فساد هذا العذر. لأنه يجب على البائع سقي الثمرات ويستحق ويبقىها على الشجر بمطلق العقد. ولو لم يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع ما به تؤخذ. فإن الواجب على البائع بحكم البيع توفية المبيع الذي أوجبه العقد. لا ما كان من موجبات الملك أينها أينها هذا تاكيد الجمهور من الطائفتين من الشافعية والحنابلة الذين يمنعون تجويز هذا الأمر يقول يعلمون فساد هذا العذر الذي ذكروه وهو أن ما حصل إيش في, ملك إيش في ملك المشتري قال لأنه يجب على البائع سقي الثمرة بموجب العقد ويستحق ابقاءها على الشجر بمطلق العقد ولو لم يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع ما به توخذش فإن الواجب على البائع بحكم البيع توفيه المبيع الذي اوجبه العقد لا ما كان من موجبات الملك فالعقد هو الذي يعني جوز هذه الأشياء وهو قد وجد وهذا الشيء لم يوجد الذي هو كمال الصلاح في الثمار وأيضاً, وأيضا فإن الرواية اختلفت عن أحمد إذا بدى الصلاح في حديقة من الحدائق هل يجوز بيع جميعها أم لا يباع إلا ما صلح منها على روايتين أشهرهما عنه أنه لا يباع إلا ما بدى صلاحه وهي اختيار قدماء أصحابه كابي بكر وابن شاقلة والرواية الثانية يكون بدو الصلاح في البعض صلاحا للجميع وهي اختيار أكثر أصحابه كابن حامد والقاضي ومن تبعهما ثم المنصوص عنه في هذه الرواية أنه قال إذا كان في بستان بعضه بالغ وبعضه غير بالغ بيع, بيع إذا كان البيع إذا كان الأغلب عليه البلاد بالغ مقصود بالغ يعني بدأ فيه الصلاح صلاح التمر نعم فمنهم من فرق بين صلاح القليل والكثير كالقاضي أخيرا وأبي حكيم النهرواني وأبي البركات وغيرهم ممن قصر الحكم بما إذا غلب الصلاح ومنهم من سوى بين الصلاح القليل والكثير كأبي الخطاب وجماعات وهو قول مالك والشافعي والليث وزاد مالك فقال يكون صلاحا لما جاوره من الأقرحة وحكوا ذلك رواية عن أحمد يعني مالك يتعداهم جميعا في هذا الباب إذا استوى بستان حتى البساتين كلها المجاورة له يجوز بيعها ليس فقط البستان الذي فيه يعني بدو الصلاح بل كل ما جاوره من البساتين إذا كانت تزرع في وقت واحد فيستدل بها الجواز نعم واختلف هؤلاء هل يكون صلاح النوع كالبرني من الرطب صلاحا لسائر أنواع الرطب على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد أحدهم المنع وهو قول القاضي وابن عقيل وأبي محمد والثاني الجواز وهو قول أبي الخطاب وزاد الليث على هؤلاء فقال صلاح الجنس كالتفاح واللوز يكون صلاحا لسائر أجناس الثمار جيد هذا وسع على الناس وسع على الناس يعني هم يختلفون إذا صلح نوع كالبرني ونحوه هذا الدليل لجميع أنواع التمر وإن كان مختلفة في التسمية أو فقط يعني ما كان من هذا النوع الصلاحة وعدة من البرني إذا فقط شجر البرني هو الذي يجوز بيعه والشجار الأخرى لا بينما قال الليل صلاح الجنس كالتفاح واللوز دليل على كل الثمار يجوز بيعها فوسى على المسلمين نعم وما أخذ من جوز شيئا من ذلك أن الحاجة تدعو إلى ذلك فإن بيع بعض ذلك دون بعض يفضي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي وهذه علة من فرق بين البستان الواحد والبساتين ومن سوى بينهما فإنه قال المقصود الأمن من العاهة وذلك يحصل بشروع الثمر في الصلاح ومن خذ من منع ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها يقتضي بدو صلاح الجميع والغرض من هذه يعني هل المقصود من بدو الصلاح امن أم العاهه أو أن المقصود أن يكون الصلاح كله متكامل فالذي يظهر من الأدلة هو أمن العاهة لأنه في الغالب إذا صلح التمر فإن العاهة تكون قد زالت عنه أما قبل صلاحه فقد يكون معرضا لوجود العاهة التي تذهبه نعم بعد هذه الجولة الطويلة يذكر الشيخ الغرض من إرادة مثل هذه المذاهب رحمه الله تعالى والغرض من هذه المذاهب أن من جوز بيع البستان من الجنس الواحد لبدو الصلاح في بعضه فقياس قوله جواز بيع المقتات إذا بدا صلاح بعضها والمعدوم هنا فيها كالمعدوم من أجزاء الثمرة فإن الحاجة تدعو إلى ذلك أكثر إذ تفريق الأشجار في البيع أيسر من تفريق البطيخات والقطاعات والخيارات وتمييز اللقطة عن اللقطة لو لم يشق فإنه أمر لا ينضبط فإن اجتهاد الناس في ذلك متفاوت والغرد يعني إذا, إذا كان كانهم يتفقون على جواز بيع الثمار إذا بدأ صلاحها يعني إذا بدا الصلاح في شجرة أو في تمرة يجوز بيع البقية من باب أولئك أن يجوز بيع المقاتي لهذا الغرض نفسه لهذه الأللة نفسها نعم والغرض من هذا أن أصول أحمد تقتضي موافقة مالك في هذه المسائل كما قد يروى عنه في بعض الجوابات أو قد خرجه أصحابه على أصوله وكما أن العالم من الصحابة والتابعين ولا كثيرا ما يكون له في المسألة الواحدة قولان في وقتين فكذلك يكون له في النوع الواحد من المسائل قولان في وقتين فيجيب في بعض أفرادها بجواب في وقت ويجيب في بعض الأفراد بجواب آخر في وقت آخر وإذا كانت الأفراد مستوية كان له فيها قولان فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه المجتهد فقوله فيها واحد بلا خلاف وإن كان مما قد يذهب إليه المجتهد فقال الطائفة منهم أبو الخطاب لا يخرج وقول الجمهور كالقاضي ابي يعلى يخرج الجواب إذا لم يكن هو مما يذهب إلى الفرق كما اقتبته وصوله ومن هؤلاء من يخرج الجواب إذا رآهما مستويين وإن لم يعلم هل هو ممن يفرق أم لا وإن فرق بين بعض الأفراد وبعض مستحضرا لهما فإن كان سبب الفرق ماخذا شرعيا كان الفرق قولا له وإن كان سبب الفرق ماخذا عاديا أو حسيا ونحو ذلك مما قد يكون أهل الخبرة به أعلم, أعلم من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك فهذا في الحقيقة لا يفرق بينهما شرعا وإنما هو أمر من أمر الدنيا لم يعلمه العالم فإن العلماء ورثة الأنبياء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اعلم بأمر دنياكم فأما ما كان من أمر دينكم فإلي هذا توجيه منه رحمه الله إلى ما يكون في أقوال العمة المتبوعيين وكيف يوجه الخلاف في المسائل وهل هي مما يمكن أن تأخذ حكما واحدا أو أحكاما مختلفة فيرجع إلى الأصول ومقتضى أصول الإمام ثم تخرج هذه الأقوال التي قد يرى أنها متناقضة فيوجه كل منها على حسب ما تقتضيه أصول المذهب وإن كان في ذلك عسر ومشقة وصعوبة في تحرير مثل هذه الأشياء هو سيزيد ذلك توضيحا ويذكر أن كل أحد من الناس لابد يوجد عنده التناقض ثم يوجه كيفية المخرج من هذه الأمور وما الواجب تجاه مثل هذه الأشياء التي قد توجد في كلام العمة وفي كلام المتبوعين وكيف يتعامل معها طالب العلم نعم فلذلك قال وهذا الاختلاف وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى تناقضا أيضا أي كونه يوجد له مثلا في المسألة الواحدة قولين أو أقوال أو جوابين مختلفين في وقت واحد أو في وقتين فهل هذا من التناقض؟ نعم لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات هذا أصل التناقض يعني اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات، جواب بالحرمة وجواب بالحل، جواب بالنفي وجواب بالإثبات في شيء واحد. نعم. فإذا كان في وقت و... فإذا كان في وقت قد قال إن هذا حرام وقال في وقت آخر فيه أو في مثله إنه ليس بحرام أو قال ما يستلزم أنه ليس بحرام فقد تناقض قوله. وهو مصيب في كليهما عندما يقول كل مجتهد مصيب وأنه ليس لله في الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده نعم يعني من راى أن المجتهد مصيب فيكون هذا مصيب في, في الأمرين ولو كان متناخضين إذا قال أنه ليس لله في الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده هو لا شك أن لله حكم في الباطن وأن الحق واحد غير متعدد لكن بالنسبة للمجتهد هل الحق بالنسبة له هو ما اعتقده بالدليل الذي يراه حتى ولو خالف الحق في الباطن فمن قال أن المجتهد مصيب يقصد به هذا أن المجتهد مصيب بمعنى أنه معفو أن خطأه مغفور له فيما أخطأ فيه فيكون هذا هو الحق بالنسبة له لا الحق في نفسه أما الحق من حيث هو حق فإنه واحد لا لا يتعدد نعم وأما الجمهور؟ وأما الجمهور الذين يقولون إن لله حكما في الباطن علمه العالم في إحدى المقالتين ولم يعلمه ولم يعلمه في المقالة التي تناقضها, تناقضها التي ]ها. تناقضها وعدم علمه به مع اجتهاده مغفور له مع ما يثاب عليه من قصده للحق واجتهاده في طلبه ولهذا. يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ ثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين نعم يقول أما الجمهور الذين يقولون إن لله حكما في الباطن وإن الحق واحد لا يتعدد فيقولون ان توجيه لخطأ العالم أو تناقض العالم في أحد المقالتين انه لم يعلمه في المقالة التي تناقضها أن عدم علمه به مع اجتهاده مغفور له أن نقول أن الحق واحد لا يتعدد وأن المصيب فيه من من أصاب الحق لكن لا نقول أن الحق متعدد انما نقول الحق واحد والعالم مغفور له اجتهاده أو الخطأ الذي وجد منه يقول ولهذا يشبه بعضهم تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم مع الفرق يقول مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ بالنسبة للأنبياء ثابت بخطاب الشرع ثابت بخطاب الشرع وثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين ليس هو خطاب شرعي لكي نسويه بشرائع الأنبياء فان كان من وجه يشبه يعني النسخ بشرائع في الأنبياء فيقال ان القول الاخير ناسخ للقول الأول لكنه لا يشبه شرائع الأنبياء من كل وجه لان شرائع الأنبياء جاء الدليل الدال على ذلك أما تناقض العلماء أو اختلاف القول في المسألة الواحدة يعني ما في دليل من الشرع وإنما هذا من اجتهاد المجتهد ثم وجه ذلك شيء آخر فقال هذا هذا في من يتقي الله فيما يقوله ما علمه بتقواه وسلوكه الطريق الراشد نعم أي أن هذا العذر هو في المجتهد الذي يتقي الله مع العلم ويسلك الطريق الصحيح للعلم يعني يكون يعرف الأصولة والناسخ والمنسوخ والمطلق المقيد والعام والخاص وكل ما يحتاج إليه من علم الدلالة ومن العلم الذي يحتاج إليه فإنه يكون معذورا أما إذا كان ليس كذلك فلا يقال فيه مثل ما يقال في الإمام أو في المجتهد الذي اعترف له خطاه فلذلك قال وأما أهل الأهواء وأما أهل الأهواء والقصومات فهم مذمومون في مناقضاتهم لأنهم يتكلمون بغير علم ولا حسن قصد لما يجب قصده نعم يعني إن هذا الذي يهدر به أهل العلم هم من كان من أهل التقوى وسلك الطريق الصحيح في أخذ العلم وتعلمه وتعليمه وبنى اجتهاده على الأسس الصحيحة في العلم. أما من كان من أهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم أو يتعصبون لمذاهبهم أو يأخذون من الاراء ما يوافق أهواءهم، فهم مدمومون يعني في في مناقضاتهم. وذكر سبب الذم لأنهم يتكلمون بغير علم وبغير مقصد حسن. أما من كان يتكلم بعلم وحسن قصد ولم يصب الحق. فإنه فعل ما يستطيع وما يجب عليه فيعذره الله فيما لا يستطيع فيما لا يستطيع أما من ليس كذلك فلا يأخذ الحكم نفسه وإنما يلام ويدم ولا يغتفر له تناقضه وخطاه ولا يستدل بما يكون عنده من أخطاء وتناقضات لانها مبنية على الهوى وعلى عدم حسن القصد وعلى الجهل قال وعلى هذا هذا شيء مهم الذي سيذكره الآن وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان أحدهما لازم قوله الحق فهذا مما يجب عليه ان يلتزمه فإن لازم الحق حق ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من, إذا علم علم من حاله إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره وكثير لا. لازم قول الإنسان قال نوعان احدهما لازم قوله الحق يعني هو قال قولا دل الدليل على أنه حق فهذا يقول مما يجب عليه أن يلتزمه يعني نفس المتكلم والمتحدث إذا كان لازم قوله يلزم منه أشياء وهي حق يجب عليه أن يلتزمها يقول فإن لازم الحق حق ويجوز أن يضاف إليه هذه اللوازم وهي من الحق إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من انتزامه بعد ظهوره لكن إذا كان لا يعلم من حاله انتزام ذلك أو يعلم من حاله أنه لا يلتزم لأنه لا ينظر للوازم وإنما قال القول الذي يرى دليله ولكن ليس من حاله أن يأخذ بلوازم هذه الأقوال ما ننسب له هذه الأشياء إلا ان صرح هو، ان صرح هو بالقبول بهذه اللوازم أو علم من حاله قبول بهذه اللوازم، فهنا يضاف إليه هذه اللوازم. قال وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الائمه من هذا الباب، لكن يحصل إشكال إنه يكون الناظر في المذهب أو الناظر في قول الإمام يرى أن قول هذا الإمام حق. ويرتب عليه لوازم اخرى بناء عليه على نظره هو بينما هي في الحقيقه ليست من الحق فكيف يلزم الإمام بهذه اللوازم اذا لم يعلم التزامه بها فيكون الزمه بلوازم ليست بلازما من ناحيتين من ناحيه انه اعتقد ان قوله حق وهو ليس كذلك ومن ناحية أنه أنه ألزمه بهذه اللوازم مع أنه لم يلتزمها في الأصل نعم والثاني والثاني لازم قوله الذي ليس بحق فهذا لا يجب التزامه إذا إذا أكثر ما فيه أنه قد تناقض وقد بينت بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين ثم إن ثم عرف من حاله ثم إن عرف من حالي أنه يلتزمه بعد ظهوري له فقد يضاف إليه وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه لكونه قد قال ما يلزمه وهو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا, ولا, ولا, يلزم ولا يلزمه نعم الثاني لازم قوله الذي ليس بحق لا يجب التزامه لأنه باطل والباطل لا لا يجوز لأحد أن يلتزمه إذ أكثر ما فيه أن يقال أنه تناقض يقول وقد بينت ان التناقض واقع من كل عالم غير النبيين هذا صحيح ما تجد احد من الناس تكون اقواله راجحه في جميع المسائل لا يمكن بحال من الاحوال مهما كان ولو كان ابو بكر وام رضي الله عنهما في كيف من جاء من دونهما فلا يمكن لاحد الا النبي ان يكون لا يوجد خطا في كلامه البتة او تناقض اما غير النبي فلا بد ان يوجد في كلامه خطأ وفي كلامه تناقض وإن كان هذا امر نسبي يتفاوت يعني الناس فيه يقول ثم عرف من حاله من حال هذا الشخص أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه حتى ولو كان باطل إذا صرح بالتزامه فإنه يضاف إليه وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزم لكونه قد قال ما يلزم هو لم يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزم ولهذا قالوا هل لازم القول يلزم أو لا يلزم هل لازم المذهب مذهب أو ليس بمذهب صحيح أنه ليس بمذهب أن اللازم ليس بمذهب وليس ملزم للإنسان لكن إذا, إذا, إذا ترتب على القول لوازم فاسدة فهذا دليل على فساد القول لكن لا نلزم القائل بكل اللوازم التي تلزم من قوله مع أنه لا يعتقد ذلك أو لا يقول به أو لم يعلم به لكن فساد هذه اللوازم دليل على فساد القول لكن لا نلزمه لأن كثير من اللوازم قد تخرج الإنسان من الإسلام إذا ألزمت بلوازم قول أخطأ فيه أو اعتقاد أخطأ فيه هو أخطأ لكن اللوازم المترتبة لا نزمه به بكونه لا يقول به إلا إذا صره وقال أنا أقول بهذه اللوازم وأقول بهذه الأقوال فهنا يعني ينسب إليه ما صرح به أو قاله لكن لازم المذهب ليس مذهب ولازم القول ليس قول لكن إذا كثرت اللوازم الفاسدة هذا دليل على على فساد القول نعم وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب هو أجود من إطلاق أحدهما التفصيل الذي ذكره يعني لا أنه أنه لابد نعلم من حاله هل هو يلتزم أو لا يلتزم كان حق لازم الحق حق وإن كان باطل لازم الباطل باطل لكن ما ننسب له شيء إلا إذا هو صرح بذلك وعرف من حاله أنه يلتزمه يقول فلا فلابد من من التفصيل والتفصيل أجود من ان تطلق هذه الامور بدون تفصيل يقول فما كان فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله وما لا يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضا وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه مع لزوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم لترك الملزوم للزومه فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها وهذا متوجه في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها Kalau إذا عرف هذا المتقدم عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها لأن الواقع شيء والواجب شيء آخر لأنه قد يلتزم الواقع وقد لا يلتزمه وهذا كما يقول متوجف في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها أما لو صرح قال لا ألتزم هذه الأشياء واللوازم التي ترد على هذا القول أنا لا أقول بها فهنا يكون هو نفى عن نفسه هذه الأشياء لكن المقصود إذا هو لم يصرح بهذه الأمور فأما فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال وإلا لأضيف إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكونه ملتزما لرسالته فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول وإن كان لازما له ظهر الفرق بين اللازم الذي لم ينفه واللازم الذي نفاه ولا يلزم من كونه نص على الحكم ولا يلزم من كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يلزمه لأنه قد يكون عن اجتهادين في وقتين. نعم. وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الاختلاف في قول كل منهما أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد وهو معمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده ما قام عنده دليله وإن لم يكن مطابقا. لكن اعتقاداً, لكن اعتقادا ليس بيقيني كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي, ذوي العدل وإن كان في الباطن قد اخطا أو كذب وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط أو باتباع الظاهر فيعتقد ما دل عليه ذلك وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العبد وإن كان قد يكون غير مطابق وإن لم يكون مامورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قد نعم يعني هذا الفرق الذي ذكره بين أهل العلم وأهل الأهواء إن الشخص اجتهد هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو من كان أصوله على المعتقد الصحيح وبنى اجتهاده وكلامه على وفق ما تقتضيه الادله المعتبره من حيث النظر والاستدلال ففرق بين من كانت اصوله على المعتقد الصحيح وفق اصول السلف وبين من كان ليس كذلك فمن كانت اصوله الصحيحه أصول أهل الاعتقاد الصحيح والنظر النظر الصحيح والاستدلال الصحيح لكنه أخطأ سواء في مسألة عقدية أو مسألة فقهيه فانه يغفر له خطأه الناتج عن اجتهاد بخلاف من كانت أصوله ليست كذلك فإنه يتكلم بغير علم ويتكلم بالهوى وبسوء القصد فلا يسوى يعني بين هذا وهذا نعم فإذا اعتقد, فإذا, اعتقد فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين ما قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنا بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض مع عدم العلم بجزمه فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا ولا ظاهرا ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده ويجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم أو جاهلين شبيها بالطالين نعم هذا تأكيد لهذا المعنى فهو الذي يقرره فيما تقدم هو من كان اجتهاده مبني على علمه حسن قصد وأصوله أصول المعتقد الصحيح والمنهج السليم فهذا الذي هو يعني يقبل صوابه ويغتفر خطأه أما من كان ليس كذلك من أهل الأهواء والبدع وأهل الخصومات و. أصولهم مخالفة لأصول السلف فإنه حتما حتما أخطاعهم في أغلبها نتيجة لأي شيء لسوء المعتقد لأن سوء المعتقد يترتب عليه سوء النظر لأنه مبني على هوى وعلى جهل وعلى رد للحق وعلى الجزم بالباطل لانه متى ما اختلت الاصول اختل ما بني عليها ففرق بين هذا وهذا فلا يساوى من كان أصوله أصول السلف واعتقاده اعتقاد السلف وبنى يعني ما ينظر فيه على وفق الاستدلال الصحيح والقواعد الصحيحه وبين من ليس كذلك لذلك قال فالمجتهد فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه، وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه وهذا فرق آخر يعني المجتهد الاجتهاد العلمي العقدي المبني على اتباع الدليل وفعل ما يستطيع فعله من أجل الوصول إلى هذا الغرض الذي هو هو, هو الحق وسلك السبيل الصحيحه في تحقيق ذلك يعني حاله يختلف عن متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند فيه يعني ينصر ما بناه من اعتقاد ولو كان الاعتقاد خاطئا فيؤول النصوص أو يحرف النصوص أو يرد النصوص بالمتشابه من أجل أن توافق معتقده المخالف للمعتقد الصحيح فيكون من هذه صفته وهذه حاله لا يدخل في المعنى الذي ذكره شيخ رسام في العفو في الخطأ بالنسبة للمجتهد يقول وثم قسم آخر وثم قسم آخر وهم غالب الناس وهو أن يكون له هوى وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة فتجتمع الشاوة والشبهة ولهذا جاء في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات فالمجتهد المحب مغفور له أو معجور وصاحب الهوى المحب مستوجب للعذاب وأما المجتهد الاجتهاد المركب على شبهة وهوى فهو مسيء وهم في ذلك على درجات بحسب ما يغلب وبحسب الحسنات الماحية وأكثر المتأخرين من المنتسبين إلى الفقه أو, إلى فقه أو تصوف مبتلون بذلك وهذا القول الذي نعم لحظة. نعم يعني لما ذكر المجتهد الذي يغتفر له خطأه الذي جمع بين امرين مهمين وهما العلم وحسن القصد وأيضا ذكر من لا يدخل في هذا المعنى وهو الذي يبني احكامه على الجهل وعلى سوء القصد وعلى اتباع المتشابه ذكر قسم اخر والذي هو اغلب الناس قد يكون عنده شبهة وعنده شهوة وعنده مقصد حسن وعنده مقصد سيء فتختلط عليه الأمور ولذلك قال وتم قسم آخر وهم غالب الناس يعني من ليس مجتهد اجتهادا صحيحا وفق ما يقتضيها الجهاد الاجتهاد أو عكسه الذي بنى أموره على الجهل وعلى الهوى وإنما قال وهو يكون له هوى وله في الأمر الذي قصد إليه شبهة فتجتمع الشهوة والشبهة. ولهذا ذكر الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالمجتهد المحض هنا يقول الشيخ الاسلام فالمجتهد المحض مغفور له أو مأجور وصاحب الهوى يكون عكسه صاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب وأما المجتهد الاجتهاد المركب يعني عنده رغبة في الحق لكن عنده شبهة وعنده نوع هوا يعني ما تمحض أمره حق وما تمحض باطل شيء من الحق معه شيء من الباطل وشيء من الهوى وشيء يعني من الشبهه من الشبهه التي دخلت عليه في الاستدلال قال وأما المجتهد الاجتهاد المركب على شبهة وهوى فهو مسيء وهم في ذلك درجات بحسب ما يغلب وبحسب الحسنات وهذا من انصافه يعني الناس لا يتسوون في هذه الأمور فيكون الحكم عليهم بحسب ما يقتضيه حالهم من كثرة الهوى أو قلته وقوة الشبه أو ضعفها والباعث لها قوة وضعفها. قال وأكثر المتأخرين من المنتسبين إلى فقه أو تصوف مبتلون بذلك. وهو كما قال رحمه الله يعني كثير من أتباع المذاهب متاخري المذاهب عندهم شيء من الحق وعندهم شيء من الهوى. شيء من الحق يجرون عليه شيء من الهوى يجعلهم يتعصبون للمذاهب بل قد يردون القول الذي دل عليه الدليل كله نصرة لمذهب الإمام المتبوع إما لكونهم يرون أن الإمام أقواله راجحة على غيره وعندهم شبهه في ذلك بما سمعوه أو ألفوه أو قرأوه من مشايخهم فأوجد عندهم هذه الشبهة فجعلتهم يردون يعني ما خالف قول إمامهم فهم ليسوا على هوى محب وليسوا على حق بما فعلوا أرادوا الحق لكن عندهم شيء من الشبهة التي حالت بينهم وبين معرفة الحق في كثير من المسائل وهذا الكلام الذي ذكره كلام دقيق وهو الذي عليه أغلب الناس من المؤلفين ومن غيرهم نعم وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك وأصول أحمد وبعض أصول غيرهما هو صح الأقوال وعليه يدل غالب معاملات السلف ولا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به نعم بعدما ذكر الأقوال المنسوبه للعمة وذكر أوجه الاستدلال فيها وسبب من منع وتجويز من جوز هذه الأمور التي ذكرها رجح ما يرى أنه الحق أو أن الأدلة تدل عليه فلهذا قال وهذا القول الذي دلت عليه أصول مالك وأصول أحمد وبعض أصول غيرهما وبعض أصول غيرهما هو أصح الأقوال وعليه يدل غالب معاملات السلب ولا يستقيم امر الناس في معاشهم إلا به ثم يذكر أمرا آخر يترتب على عدم القول بهذا الـ هذا الـ ال الذي خلص إليه فقال وكل وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غرر فإنه لا بد أن يضطر إلى إجازة إج ما حرمه نعم وكل من توسع في تحريم ما يعتقده غرر قد لا يكون هو غرر في نفسه لكن هو اعتقد أنه إذ أنه غرر فإنه لا بد أن يضطر إلى إجازة ما حرمه يعني, يعني سيضطر في معاملاته الى ترك هذا الشيء الذي هو يرى حرمته الى عدم استطاعته عبر خلاف ذلك فالفاما فإما, فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلده في هذه المسألة وإما ان يحتال اما أن يخرج على المذهب وإما يدخل في باب الحيل كيف يحتال على مخالفه يعني هذا القول وقد رأينا وقد راينا الناس وبلغتنا اخبارهم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 ما يرى أن هناك ماني يمنعه منه مع أنه في الأصل لو تامل نصوص الشارع لوجد لو انه في غنى عن تحريم هذا الشيء ثم الاحتيال من أجل التخلص منه فما الذي أحباجك في الأصل إلى تحريمه والأدلة الشرعية الصحيحه ما تدل عليه فإن حرمت على نفسك اضطررت إلى أن توجد لنفسك حيلة ومخرج تخرج بها من هذا الأمر الذي كنت أنت في غنى عنه بل الحيلة أشد من مي مي يعني من من من من القول نفسه عندما تقول قول ثم تحتال للتخلص منه لأن الحيل هي نوع من من من اللعب والعبث في الأحكام الشرعية يقول رحمه الله ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل فوجدت واحد شيئين إما ذنوب جوز عليها بتضييق في أمورهم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 جوزوا عليها لما خالفوا الشرع لأن مخالفة الشرع بتعمد من المخالف قد يعاقب الله الناس عليها عقابا عاجلا وقد يكون اجلا فيكون بسبب الذنوب قد يضيق الله على الناس النعمة التي هم كانوا فيها فحصول الخوف والاضطراب والقلق إنما تكون بسبب الذنوب ولذلك الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون فذنوب الناس سبب في أن يحصل لهم الضيق وارتفاع على الأسعار والقلق والخوف والاضطراب وهذه الأشياء بسبب نقص إيمانهم وبسبب بعدهم عن الله الأمر الثاني أنهم يتشددون في أمور ليس عليها دليل وإنما التشدد من قبل أنفسهم لعدم فهمهم الدليل أو زيادة التشدد أو المبالغة في الحرص على المعاني التي يرون أنها توافق الشرع مع أنها في الحقيقة لا توافقه. قال وهذا, وهذا من خطأ الاجتهاد نعم. وإلا فمن اتقى الله وأخذ ما ما أحل له وأدى ما ما أحل له وأدى ما أوجب عليه فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعه ابدا فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج وانما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالحنيفيه السمحه فالسبب الاول هو الظلم والسبب الثاني هو عدم العلم والظلم والجهل هما وصف للانسان المذكور في قوله وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا والله تعالى